عض بله من I <laughs> believe قلوا واشرموا أني ينود بما كنتم تعملون تكين على سوء النصفة وزعوا ويناهم في کی نا داد رب <تصفيق> طول That One love, Ah uh -huh. All right. وَحَمْدٌ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِعِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ Please. <laughs> و اقبض mamam <laughs> ma'a س ف نناذعه I'm sorry. بدايه ا ويخافون يوما Why, well old